الوحدة الثالثة، الدرس الثالث، أهمية البيئة. واحد. استمع إلى الحوار الآتي وأعده. النظافة. السلام عليكم يا طلاب. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله يا أستاذتي. لكن صفنا ملوث جدا. نحن مضطربون من هذا الأمر رأيت الوضع يا طلاب لكن يجب علينا أن نهتم بنظافة ما حولنا طبعا يا استاذتي، يجب أن نهتم بنظافة صفنا عندما ندخل مكانا ما يجب علينا أن نتركه نظيفا ونحن نعلم أن النظافة من الإيمان أنت على حق كما يقال اترك المكان كما تحب أن تراه اولا يجب أن ينظف صفنا بشكل جيد الجدران وتحت الكراسي ملوثة جدا ومكتبتنا مكسرة وأنا مضطربة من أصدقائنا الذين يبسقون على الأرض أيضا أنت على حق يا عائشة وعلينا أن نحافظ على نظافة صفنا